بسامح واتركك تحت الظلام لحالك لحالك دخيلك وفر دموعك ترى هدر الدموع ذلال ترى ما فيها حد يصبر مثل صبري بغربالك انا عيب علي انقض كلامي والرجال افعال واذا قلت اقطع حبالك تراني بسوي في حياتي شيء ما يذكر ولا ينقال حشا حتى العدو وهو العدو ما يعمل اعمالك بس على وتصبح وتصبحني على الغربال تقلقني في ماجينك وتكسر عني بلالك. بلالك تحملت التعب لجلك وأنا حملي يهد جبال رحلت من العذاب وما وقفت إلا على جالك علامك كل ما جيكم تواضع جيتني تختال معاك يا متى بصبر وصبري معك يحلالك مثل ما قبلت لعيونك لزومة لدلي بقبال <تصفيق> ومثل ما قد حشمتك حس وحش مقلبي يا شوالك أنا معدن بجابرني هساير معك هالمنوال تعال اني تبين لك واني بص ريال ساعات ساعات أحس أن الزمن قاسي قاسي ولا يمكن يليل وساعات ساعات تحس أن الفراح تحس ان الزمان قاسي قاسي ولا يمكن لي مسا ساعات تحس ان الفرح وحاله لا يمكن يحيل هذا اللي شفته بدنيتي كل ما مضى من سنين اللي شفته في دنيتي وكل ما مضى من سنين يا من يعلمني الفرح يا من يعلمني الفرح ويفرح القلب الحزين ويفرح القلب الحزين ويفرح القلب الحزين ويفرح انا جيت تعشقك نبض ومشاعر نعشقك تمثال انا جيت اسكنك وحياك وابقى فيك وابقال انا جيت بظما عاشق تعب يطرد سراب اللال انا جيت استفز رضاك من فرقاك والجال انا ما همت بك عاقل انا كنت اعشقك واخطار انا ما كنت احنك حي هالك تخيل من كثر ما خاف تلقى على المدخال أخاف أخطي على طيفك ودوس برجلي اظلالك ابهديك الوصال وتراك أجكي مرارت حيرتي أبني يا ما ظننت زين وإذا بدأ بعين الأمل تجد أحزان وتبي أجكي مرارت حيرتي أبني يا ما ظننت زين وإذا بدأ بعين الأمل تجد أحزان روح زماني وانتهى وترك لي الجرح الدفين دنيا كف الله شرها الله شرها تخليك القاسي لك القاسلين ساعه نصيحة واحتفظ فيها قصر معك الزمن أو طال أبي تسمع كلامي زين وتحطه على بالك إذا حبك هبال أطفال لك عندي هبال أطفال ولا وأبشر بعد بهبال حب حبناه بهبالك وإذا قصدك تهين اسمي عشان تشمت العذال حشل أنت ولا غيرك ولا عشرة من أشكالك